ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم طبعا مثل بشطه پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي محمد صلى الله عليه وسلم اي اماندار رجا قيامته يرى دافع في اياته رجا قيامتها ترى الظالمين يدرج قيامته بين اي محمد صلى الله عليه وسلم اي اماندار ذنبي امر به ظلم كبير وشرك كبير وكفر كبير شلون كيف اياته أفتشاند آياتاً واحدة بحسي ظلمات كد إرادا نبس بحسي ويظلمة أو مروف نفس أخوت كد يون ويظلمة وخالك كد يعولي بحسي ويظلمة وهما مواصري كشركة نبس آياتاً دا ظالم بحسي مشركة بلند رب العالمين بجد ترجع قيامته تبيني مروف مشرك مروف كافر أو كريا شريك ما بين خورة بالعالمين دا وقت كري ما بين خورة بجد مشفقين يعني يعني ترسن، وجا قيامته فاكسونا قال لك ترسى السرية هاي، بر واجنحة أمة واكرين، بر ويش شركة أمة واكرين، بر ويكفراء أمة واكرين، وجا قيامته ترسى كماعن، يا سرفا نهاي ويد سرفا كسانا كسبوه، يعني بر واجنحة أمة واكرين، شو كي ما قولتي وا واكرين واندك تششتو واندك دين واندك عبادت بخوية إنا ناداريك خودة نقود بيه نقود يه هو نقودية وعبادة يمكنك نقودية صلى الله عليه وسلم أما وابخو أف عبادتا إنا داري وابل لذي قرى إنا داري با هندر رجعك ما يترساكا غلقا ما ظنيا سروا ترسا الواقناحا أويت واكرين واخرابيا أويت واكرين وراب رعا ما يمجدوا واقع بهم يعني أف ترسوا او عذاب انت يا رب العالمين دو عذاب دو دواه الاغبت بجدوه هو واقع بهم يعني اف عذاب بسيروادو هيد يعني والونو كانت كرجق قامت او دي ترسن ودي عاجز بهم ودي قام كمان ينبشمان بسيرفيشر كي ويتو فريوي خرب يا وكري كرجق قامت الرب العالمين يخوج بهم انه هو واقع بهم يعني او عذاب هاد بسيروادو هيد شو كرجق قامت قال شو ناد رجق قامت دا وقال صام ونفا همو کسک اونیا دبیرایی گناهیت ویه تا بع خرابیا ویه تا بع و بهشل کشکری دبیرایی شرکا ویه تا بع اون که دزانتیه خالد بود و دپشمام بسر بگناه حیا و کری واسلام برامیجت چه فایده ای نداره از روزنامه مات اونیا روزنامه مات دنیای دارب عالمینی مادید هم ترسی نال عذابوی و هم دنیای دخو پارزی العذاب جهنمی هم دنیای دما بين خو عذاب رب العالمینی بر دکه و دیواره کی So, the عذاب رب العالمين that Brett Christ d Rohama and what the там well is not God to give a life without your trust Hmm So It takes all of our operations to have an worry But I don't want to ask عذاب all the views of God Because its 2020 will enjoy his literature and repent and his Jewishs and in His Foreign and well-raphs Even if such as the اوا رجایمات ترس کو جله جله کم آزان یا سر های من یا بس ترس و اوا رجایمات بیشمان بین و اوا رجایمات سرواق نحواخ رابیع و واکری چه فایده و نادر برندی بودی واه و واک عم بیم هنیا بیشک آو عذاب آو نخوش آو لی ترسن رجایمات سری واده هید همه مروره کدینیادل عذاب جهنمی ترسیابی غضب و لعنت اتراض عالمی ترسیابی Obviously, it's to change رابط love of your faithfulness, right? Humans love our faithfulness, Start by aspire to the cycles of God. There is no fuel in here. Again, the Neptunian and the mass there are strong depths in, who are willing to put Thispe, or Respect your faithfulness without your faithfulness. Your faithfulness, You cannot believe thisины my Messenger has been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 منی آدین لال خراب خوینه در آدینه کی نه دریک نه خداگوییه خدا دند و نبی عماری صلی الله عليه وسلم سلم گوییه. افرج قیامت حال وایه هوا. ترس کم اصلا یا سر بس ترس اینجی چه فایده و نه ده؟ چون کی وقتی دنیای دار خدا ترسیابونه عذاب ترسیابونه و ایمان بعمل صالح کردو. برهند هند ربعامی بشك بیشک ابد همه چنین و عذاب ده. اولی ترسان رج قیامته. والذین آمنه، اوکسی ایمانش اینای دنيا يا دا ايمان يعني ايمان خديبتني ايناي وكسنكد يا شريق شريق يا رب العالمين دا وعمل الصالحات وتقال إيمان ايش دا عمل صالح ايش كلي رب العالمين كلي شتي ايمان تنفيده امر وينه دا هيك عمل جدانبي لكن ايمان تنفيده امر ويدا وابليس ايش ايمان هبو ابليس ايش هبو قرب العالمين هي قرب العالمين تنيا ابليس سين خالص رب العالمين تنيا ادري فبعزتك لا اغوينا وام اجمعين قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون فرعون إش إيمان هبو ربعا مجلوها جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا دل ده إيمان هبو والدماصرين دالي سير هندي فرعون إيمان هبو وقته هاتي وخندقي ونفقه في ده وني هنجي إيمان إنا وتي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين هنجي إيمان إنا بدفش إنا بس شفوه ده بناك هندي بس بجلو ربعا من دل هاي باوریای خوده های اوی فایده میرو فینات این لاتی بیا میرو ویت گالن دا چه شوید و صالحات چون اینا بجنه ایمان این لاتی بیا دل دامنوف ایمان هبیت و عمل صالحی شبیت اوا هنگی گیدبنه بجنه ایمان اما چی گوا تنه باوری بید و به عمل صالح بیت اوا نابجنه میروکه ایماندارو میرو وینان اینتناو دین اسلام میره بر هند شب العالمین بجید والذین امنو اوی ایمان خوده بتنه اینای و امنو یعنی بقلوبهم وعمل الصالحات وعمل صالح يشكريا أبعا عمل صالح جاء بقلوبهم وجوارحهم تشكين لك عمل هاي دنوف دلي داتي دكرا وكي ترسيان أخذيه أعمال القلوب أيك الواشو لاوي دل داتي دكرا العالمين دل داتي دكرا خوش فيان أبيغمبري صلى دل و بعد ذلك تقوم بعمل جوارحا شابت يعني الزماني هابيت ذكري خوده كربيت يدستو بها هابيت ويا چوفا هابيت ونيا هذا همو كالينا بن ذكري رب العالمين نوويج وعبادات خوده بها كربيت في روضات الجناتي هذا نجد بيني أي بسلمان وجاء قيامتي هذا النوف كيريدا في روضات الجناتي روضة أو جهما خوشتريا النوف رزي دا يكي رزي كهي النوف في رزي دا جهكي هما خوشتري يهي گر گیارهای غلظت لاینون یافیه لاین آوا کنیک آویالهای ما ام جه ما خوشت رناف رازیدار بجنه روضات رب العالمیش جه ما خوشت رید بچهکری ناف به حاشدها فی روضات جناتی ایمان این دنیای دا و عمل صالح کری و شوشید با شکاری باش کلین ابرو جا قیامتی ناف جه ما خوشت ریدا ناف و به حاشدها ابد رب العالمین دست خوب بچهکری لهم ما یشاؤن عند ربهم يعني بوفاكسانا أو تشتوا بفيد لا لرب العالمين رب العمين داتي وفيها ما تشتهيه الأنفسو رب العالم الجناف بحشت دا هرشتكي مروفيد فيد ودا خازت كات ودن امروفيد شيته رب العالمين دات امروفيد لهم ما يشاءون عند ربهم يعني وا هرشتكي دفيد لا لرب واجه كامته رب العالمين داتي تشوك الدنيا ده رب العالمين يحووانا بها وربي وابي أبت شكلين عزاء دعا و نعمت دبوا این نخواهد ایمان بر دلیشین كلي منحد بر دلی راشکرین دنیای داویق قاضی دایکه و به من وسر عمل صالح تام مرنه و روزه قیامت رابعه می واند بر دنها هلید مروی وکی رابعه می دفاع لیکر بی تو بشد وانی وکر بی دنیای دا خدش جربه زلنه کروزه قیامت رابعه می بشد وی برده روزه دفاع عدله وبدل في مرؤوفة السر الأخير وتشتكي باش رددتها في مرؤوفة تشتكى خرابش دليل دي دي دي ديركت بان يقولي لا لهم ما يشاؤون عند ربهم يقولي لا لي رب وقدي الدنيا هذا أوبارسين ودنيا هذا توفيق في قواداي روجك يا مات الشاب العالمين الدفاع لك تدو وبارز ودو بتد بحشدة وهمنا خوشية وهما عذاب وترسأ بالسرفارة ذلك يعني تشون الناس بحشدة وبشتافان يا رب العالمين بومروفي هو الفضل الكبير فهو باشي همه مواسطر عرب العالمين ده تمروهي چونك افه نب زیره که اخو مروهی ده سخوه اینه بحشت ورازبين عرب العالمين و نب قوة اخوه و نب عمله خوهاش اما افه فضله كه باشي اخ عرب العالمين ده گل مروهید بس که انگه ده فضله گل مروهید كهت چه قمروهی سببت و باشي کار انا سببت فضله عرب العالمين ایچنا ايمانه و عمل صالحه اكهمر في ايمان بخديبتنا اين عمل صالح وكارت باش شولت باش كران ورب العالمين ده فضل موزن قلب مرويكت كهما ذلك الذي چو پاشاروش الوی پاشاروش خوشت رو ماسر نیه، یوبشر الله عباده او. رباعین دتا عبده خود. کار رباعین ده فمزگینی دتا عبده خود. وی او فایک الو فضل و باشی. که چونکی به حشند آخوش خوشت وی هند زورن. رباعین خوشت کرد، رب خو دامه. ذلك الذي يبشر الذي يبشر الله عباده من يا أجره رب العالمين مزجنيا داما رب العالمين يقول يا بيام بليس الله سلم تشبكة مزجني يبدأ عبدت من فبشر عبادي خالد بشتبيام صلى الله عليه وسلم. چونكي فضلك وباشيك وسرك في نك وهم دم عازنة وخوفها رب العالمين عقولنا هي له فيها كسكي كام مزجني يبدأ تماوي بقوة داما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 وعملوا بقلوبهم وجوارحهم الصالحات ايش تين ايش تنين عمل صالح شاكري شو دباشي شيلكري بهند رجع قيامته بسيار دالمروفي دا هذاك ايماني وبسيار دالمروفي هذاك دا العمل جدي هذاك بسيار المروفي ديهتاكرم ياد بيستعملوا دي بيه تا رب العالمين ان ما ربك وما دينك ومن نبيك وبسيار دالمروفي هذاك مش فقران خاندنته، فصدقاته، فصلة قصدقات الرحمته، أعمالهش بسيادة المربيه تكلا. بل نقول ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا صالحا. مربع مين في مزجنيا؟ كم مزجنيا بحشتها؟ ده, ده, ده عبدة خوف. بشته اي عبدة من مزجنيا هم قومهم دشنات بحشتها. بس كي عبدا الذين آمنوا إناي وعملوا صالحاتي وعملشنا بجني عملك صالحة. نامه جنگ عملکرد دلسته این نیستی و دو شرطه دهام بی. تی و او یا شرطه ای ک تی و با و اخلاق سرها بید و یا دویش تی و دی سنت الله علیه وسلم هنگی دویت عملکه صالح اما که با خودت دانه بید افریآتیدا و عمل مروینایت قبیل کردند هکو کی سنت آبی عمبری و دی سنت آبی الله علیه وسلم اولشون مروینایت قبیل کردند این نیستی و دی سنت آبی الله علیه وسلم هنگی دویت عملکه صالح برند امروز و بسرومان، توی ایمان بینی تب خودبتنه، و شرکه و کفره و رب العالمی. و گل نیتی چه بکاتیش؟ توی عمل صالح چبکات، توی عبادتی بکات، بو خودبتنه بکات. و بشنی که آبیت آبی عمباری صلیح الله وعلى علیه سلم بودیم و و کی بی عمباری کردی. هنگی دار مروض زاند قبل هرچه بودا کسانی هات بلا عمل که چبید، بلا ایکن بی. شر نیا عمل که جلا جلا کشور بید، شر نیا بلا هيكم بيت اما بلا او عملكم اخلاص الذهبيت بوخده وكي بيغنبري كي عن الله عليه والسلام بندي السلف الصالح يهاتي كصحابه بيغنبري الله عليه والسلام متتابعي بنوي دي وكي و ساري كوا بيجن اتبهجن خزي خزي مع و العالمين اكس سجود ما قبال كربو يعنيك ني بيج ما كربو يعني بيت قبيل كرنا لاله رب العالمين رب العالمين جلك جلك ماض باشكا جلك الزور ده وسبب فيه والسبب بس أيك الواب بلا درز به بلا كين به بلا أيك به بس بلا درز بلا بخديها سنة صلى الله عليه وسلم أفاد المروي تقبل كرنا اما مرورا كنيا رابد كيف تبرم كنيا عبادات الله خبينت ذكران لاله خرتشي بلا مال دو نبي نبي ده بيتوا نبيش نبيش ذاك كان تنيش بكن ما بس ما داموا كي الله عليه وسلم ودي سنة ما المرؤي بحشت بالعالمين مزقينية بجد بحي عبد من من بحش بونجوا كري وفضله باشي وسرقفنها ما مازن يعني ناف بحشت ده، بس كي بحشت ده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو, أو إيمان إناي. إيمان ده عمل صالح اشکری و شورید باش کرین، افنه رب العالمين رو جاقیامت نبتا ناف بحشت ده اما مرویتن ایمان هبید، بی عمل، مروف ناشت بحشت ده، مروف ایماندار نیا و یکیتن عملش هبید، بی ایمان، افنش چو شو بیناده، چون گل اگه تاین، ایمان نیا، کافره، هر نوعه کافره که مشرکه دبینی ونی گله شورد باشت کن فقیرات کرد هارکوریا و نخوشاد کرد مستش فاواد کرد ریکاچیکن گله کاریب باشت کن. اما چو فایده ونا در روز قیامت عوانه روز قیامت اف عمل وای صالح چو فایده ونا در دنیا در ابرامنده ته به حکی فا اجر و عمل و نوید و کری همه دنیا ده دت مالوید زور کرد، صحت ده دت نخوشاد کرد د عمر و دریش کرد اواشتون همه مال دنیای دیده تی آم مارجنا که مدت چو بال نگیر تبران چو که ای بخودی نکردهان مروی ایمان حبيب عمل صالح نبیت چه فایده مروی نادت مروی مروی که بسرمانیه و ناشد بحاشده یکی عمل حبيب تو و ایمان نبیت ایش چه فایده ایون نادت کنگی ده فایده مرویدن کنگی مروی دو بیت اهل بحاشده کنگی سرکفنام عازن ده دسمروی بهد چی که مروی ایمان و بخودی بتنه اینا بید وتقول لهم دابش عملك الصالح إيش كبريت هنجي ده أو مزجنيا ده فاك سناك أفنى رجع لا أسألكم عليه أجرًا يا محمد صلى الله عليه وسلم تبيج خلكي قوم هم وقته كمدين به اشمان گو برای ایمان خدبت نبیدن و از خونگو فیرت دین خودت کم برانبری به من چون همونه بعد از نام برانبری هنده که از ماندیم او از دعوه گلمه گوت کم من قو فیرت دین خودت کم از نام برانبری به من قواره بدنن من خارنی بدنن من مالی بدنن من من سبکی بدن کم چون برانبری به نوه این اجریه illاعلالله هر وکی آت دیده آتی همو برانبری کیه گوتي هم هاتين هم هاتين هكو سرقا جهنمه خراب راكين وخلاص كانوا كان و بنا سرقا راسلو سرقا بحشته و سرقا رب العالميني من شو برانبالي بيهندين مال الدنيا لهم بيت مالحيد مانا كان ونيا شو بارانا درما شو اشتنا درما الدنيا ايدا اوا من بيت اجراما ورجا قرامت رب العالمين ايدا تمن ويا راجده وتي برهنده وتي قل لا اسألوكم عليه اجعا ومروه بصر ماهنش مخته دينا خده بلاغهد كاد تقرأنا نشائك الدات يعني حديث بي عمباري صلى الله عليه وسلم نشائك الدات يعني هر نصيحاتك اليك نابد برمباري بيهندي مال الدنيا والقليد قل لا أسألكم عليه أجرا ملوفي بسلمان وقت فيهن داتكات دينا خده بلواتكات تبيو برمباري هندي ونيا أو خده بكات بخده بكات شو كيفاش عبادته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونيا ونصيحات كبنا خلقي أفع عبادته عبادتا عبادته ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ربع عمجد كسوه غفناوي باش الدنيا وكاس شلابيل الفي كاسي باش الدنيا. ورابي شبكت دعوة بك دينه خده بلا غبكة. مش داخل كي دعوة بك أبغى باشا وخيره وفشناك أبغى جناح وحرامه وخرابية كاس باش باشترین شوری عبادت کت ما هندا وا باشترین عبادت ای که وا عبادت گله که بقدره و گله ماصنه نامی معروف برامبری چوب گد برامبری و پاره و گلید برامبری و مال دنیا ورگیت ولا اسپچمنیا بیش ماردو از این بونگو خطبه خینم انسهم بونگو تفسیر قرانای کم انا حدیثت برامبری بجس الله و اسم بس بون زکات زکات خو دینمن یان صرفت رات دینمن یان پاره و دینمن برامبری بهند میروف مال دنیا ورگیت قل لا أسألكم عليه أجرًا من أبائك العبادات تجبس بخدي بذكره أما جرى أي ملا كوني هذا خلك جاكي لي بشتبره وما خدبي كني هذا بشتقول الله مسيارني من بيننا بديش بارسيارة إبدم هكما خاك سيارة مبدين ناس سيارات كفرات كنا دي مرة أزدهم هذا نا بدهن ده بحرام ونا بيد مقابل بهن أما مرؤوف كدا شار سر بين دبلابون بناء ما تانك ورانا دنا من تانك زكاةنا دنا من تانك سر فترنا دنا من هكاء سأكل آره زکات من چیتیان فطرت منشون درسته بخوادن. اما نبی تو نیم رو وقتی بیشه پیوندشونونیا و ما کاتا شرط و هنده اتا دین خوده نشیدن. اف نشیدن ادین خوده باشتنی که چه فایده مرور و نا دادونیا بلع که زبیت ایکلوس هم با با کمرف و جایمته به تعذار داره با این بشه اف دین منفراکی که تو نشاخال کیف دایو و بخو اجرای لاین را برانمینی ولی من که واسیله که آرایک در دنیای مال دنیا با خوبی کم کی. یعنی یک بدن که آرایکا پی و خاندن آرایکا نیفتی آن را آرایکا نظارت می‌کند. علاوه بر سواد یه شرکا باش که ویرا که با خوبی تا سبب کو مال دنیا حرفه کدوخانی یا چی که دو سیارا بکرد. آب و نیا یک بواشده که روش مال و F باره D مروف بيهت على عبدان رب العالمين وقران رب العالمين وحديثت بها الله عليه وسلم رب العالمين نهناتنا ان بخو تجارته به بكين وماله بخو بيزوركين بهنده خديت بها الله عليه وسلم قل عليه أجغن. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم تبيج خلكي وقت الدين في من شو من إِلَّا في في الْقُرْبَةَ يمن بس كشتاك نقول بيه وعيش كاربون جواه اوه من بيت من افنداد بيت مَوَدَّةَ يعني خوش مودة يعني خوش بيانه ومَوَدَّةَ يعني اوه كاتو ببيت مو بينا بيت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 باني عبد الله بن عباس جودة دفع سعيد بن جبادي جودة دفع بده إلا المواد في القربة قربة آل محمد صلى الله عليه وسلم بده قربة بحسي بن مولف صلى الله عليه وسلم يعني خديت بيشتبي عمبري صلى الله عليه وسلم يوم محمد بيجا مشركه بيجا مختياز دينية خدي بيج من منشوب وراء ومال الدنيا بعمبري فيه دينه بس من فيت هم تشل شبكان هم جوا خزمة من خوش ببين هم زملينا كان قربا يعني قالوا محمد صلى الله عليه وسلم سعيد بن جبيلي أفاق في وعبد الله بن عباس من علم الصحابة رضي الله عليهم وتأجلته بيت عجلة وده سعيد بن جبيلي وده هنية تفسيره بتفسيره في آياته إن المودة في القربة وتبغس هندية وده بيعنبليس صلى الله عليه وسلم نسبه بيعنبليس صلى الله عليه وسلم بجيت همو قبيلة أبد ناف قريشية دا أو برابا ناف هم هر جيك رب الله عليه يعني في وسلم كان نسبه وسطا بين قبائل قريش بين ناف بين في, في بطون قريشين أو ناف يا آب بر باب بدناه قراشیا دار این لای جای که رضی استف پیامبری صلی الله و علیه و سلم بر هند بیچید و ازیت او مشرک و کافر دو است ازیت او الله علیه و سلم پشت وانیا پیامبری نکرد منیا بدالند کوپشت لب کن منیا قلک دویب کن او ویدا ازیت او کس ایمان اینای بر هند خود بوده پیامبری الله علیه و سلم خللا اسأله کم عليه اجرن یا محمد صلی الله و سمت بیج فقراشیا ما بج اسنا بج منغو وقتي از بج منغو برن فعل دين يا خديه بنو وقو فيرا والنساء ايمان بنو خديه بتني اسنا بج منغو بارا ومال دنيا ابد نعمل الا الموده في القرب بس شكن ما ظمن مننا كان زميل وكسان كان ايمان ايناي وني حكا حكاو قدر مننا قرن وكبي پیغمبر ايش وقادر مننا قرن وكبي وني يا ابراهيم وحي ابو منها يا هناتي ما قادرين بدرن كاس كما اس خمنغو هر ايكي لنجو جي اكينات غطف من ونيا كاسي لنجو نجو جي ارانا غطف من هنما جي اكينات غنبه هنده يقول هلالعقل هنگو اسخوش بفهم ونيا وخوش بيانا خزماتيه تيوال هنگو بكات شلمنه اكن ازياتا مننا دن ازياتا واكاسا انا دن اويت ايمان ايناي اب منو باوري ايناي ونيا تيوال هنگو سر بلند بنوه هنده هكا همو دجمناتيا ممكان کیواین کشته وانیل ممکن بله ایمانش اینه، اما کشته وانیل به داعی که برچه چونکه عادتی همگو اوه، منع قراشید مشهور بود، کسلت رحم نافود و زود بود، یعنی واسطه ای کودک کرد و خدماتی نافود اگه جلگ جلگ باید بود، جبران در بعثه میاد الله علیه محمد بیشه، هکه وا مشرکه، هکه خو ایمانش دنیاین، اما بجی بیشتر کسلت رحم چیکرد هر پیل نبا. وانيادش من هات يوم من ناكن وحمود جاي كماد جنا في من بوه تا بري وحيبو من بيت وانيه ونجوا هما وانيه خدره ما تقولتو ونجود والله ونجوا كسبوا كي انجوا ناخد ما ده شو حمود جينا فنجوا ونجوا تونة ونجوا تونة وجدت بيعماري سعد الله صادق وقت وحيبو من بو من هاتي وازبش نقول جهنم وسرق أحراب دير كم ونجو بري نقول ده فهو من وهم بده جنات يواكسا كانوا ايمانين بينما في القرب او من او يكون ايمانش انه كي اما بر كل من كان من ندان ان تكون زين يا خدي بلاكم وازيته واك سندا ولكن افضل في يكون هناك افضل سعيد بن هناك تفسير ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يعني هناك افضل الله عليه وسلم افضل في دعوة هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان جایی که تایبتی های برخاطر پیامبری صلی الله و علیه و سلم تیم روی آو بتر که خوش بره در همون سرمانه کردی. و اولش حدیث بیادی. هکه افرادش اونیا بحثی بهندن بید. اما ما حدیث بیادیم پیامبری صلی الله علیه و سلم یکی اونیا واجب است همگو که اونو چه بید. اونو به نمالمان امام شافعی بجت اینکان حبی لآل محمد رفضاً فليشهد الدنيا أني رافضي بيجد هكا خوش فيانا من ببنى مولا صلى الله عليه وسلم وني رافض بيد يعني وكي نوكال بجمالية الشيعابي والشيعاتي بيد الدنيا هم مو شاهد بدنيا وني كأسمنه لك الشيعام يعني مصادر إمام شافعي أو يعني قوتاه من بنا مولا بيغانباري خوش تبتشم عبادته هذا حقوق بيانه بيانبري صلى الله <سؤال> عليه وسلم هناك بالك اتهامك هيك بيت اتهام امام شافعي كبرت رحمه الله خذري بيد شيء الله عليه وسلم ما الله الله و اهلاجهنم یا مکربل ودبل، بس اما ایمان دارید و ایمان دارید بنامال پیامبریسال الله و علیه سلام واجب سرما مخوش ببین، و خوش ویان ما یبوادی ازور بید، چونکی او خدمت کن، خدمت پیامبری مناسال الله و علیه سلام منیزیک پیامبری منه، برندی آبش اکل و تفسیر آکه، اینلا مودده تفی القربه، یعنی او پیامبری مدت بید، برندی آبش اکل و تفسیر آکه، اینلا مودده تفی القربه، یعنی او پیامبری مدت بید، برندی وهم هارو كاريواب كان أوشتما بيجي بيه، أوشتما بيجي بيه. يا سه تفسيره وإلا المواد في القربة أفايا يعني خديت بيشتبي عن بليس على الله ويا سه قل لا أسألكم عليه أجر يعني أسمع من جماعة يقول شو قارو الدنيا للدنيا بدأ من برامبري في دعوة وبلفكرنا دين خديه إلا المواد في القربة، إلا التودد إلى الله يعني إلا كهك هونك من هم جو دفعوا شو كان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 كإلا المواد في القربة معنوي أوى يعني كان قدر من نجرن جل قريشيا كواس بيعان برميش أما قدر من بجرن بري خدماتية شو كيأس خدمين دوا أو هنك همو جا كره إلّا يتجنب من هذا أول الأقوال أما يديش همو شد كان همو معنوي أدرسته وها فهادته حمل عرس معناته حمل عرس معناته لما توي بتي بعسي شونك عبدالله بن عباسي وقته سعيد بن جبير هو تفسير كلي وتعجيل ودي تعجلكر ومعنوي أذيا ومن يقترف حسنة يعني ومن يكتسب حسنة هالكسكي هيكل شوليد باش بكاد هالحسنك بيت هالشولكو باش بيت نفيج بيت غوجي بيت صدقة بيت ذكر بيت نزيد له فيها حسنا ربعاين بجتأم دي في باشيو في تشاكيو وي او وي كلي و في, في حسنة و في عمل صالح على بيكرى دبو زيد كين ده هذا سيها هفت صدا هفت زارا هفت مليون هدي رب العالمين حاسكَت هذا دي إن اخلاص إخلاص وعمروه من تبع النافه حسنة و في ومن يقترف حسناً يعني هركس كباشية كان نزيد له فيها حسنة أمد قالك زيد كين بو في باشية وي وهرمعناه نزيد له فيها حسنة يعني أمد تو في قويدة كعمل عمل صالح كد. دوال جه را پا جو او کرد و عمل صالح کرد ام عمل صالح بردلی شرین کهید و عبادتی ده بردلی شرین کهید و دوالی کهید که اوز زیادتر هر حسنه حسنه تکیشید شطف گناح گناحات کشید لیکن گناح ها که که اهمالیت دا که او توبین ها که تید گناح اکادیش بوم روی که شاب رای کابی گناح هستیش گناح اکادی بوم مروفهش ده اهمالیه که او ومن يحترف حسنة نزيد له في عهدنا من يحترف حسناتا نزيد له في عهدنا حسناتي الشنويه كانت تنفذها من جيء من جيء من جيء وقلق عمان صادح كت ومعصرين دليل سهنده هاي فارمزانيه وقت مروبه بروشي بيت ومروف حسناتات وقت مروف دي قالك حسنات زور بن لالي مروبه بو هذا سبب باشية يعني او كسي عبادت خوده بكت إلا عبادت ايش عبادتات كيشت نيو عبادت قلت تكرر بعامين دي عبادت قلق عبادت دي وقلق باشية دي بردلي مروبه شرين كت ومروبه بصاناي كت إن الله غفور ربل عالمین عبد خود ستاد کرد، غفور عیسی ستاد کرد، منو فدا گناه حاکت و ده خرابی کرد و رب العالمین چه ملوی کرد، ملوین نه فضحینی، ملوی آسکرانا کرد، ملوی ستاد کرد، هک رب العالمین همو فضحان بینه، چجورا کسی گوشه ندا کسی، کسی نکه گوشه ندا من، منی کس قرآن برم تفسیر کنم، هک همو گناه حتمان و نیا رب العالمین نشان گذا بنا، جاره هو همو با شرکی رب العالمین گناه حتم ملوی غفوره، نئی کو ند وئی و نسیا و نچار ستدلت. ميا والمربي تمية كأس مربي نحسية دا بركي مربي خو توابيب كاتون رب عامين المربي خوش بيت. وغفور معناه رب العالمين جناح المربي الخوش جبيت المربي. مربي عذاب نادت مربي عقابش نادت. شكور رب عامين شكرين يا عبدة خودكاد. عمل صالح. هواي ويكري. وشكور صيغة يا صيغة مبالغة يعني جلش شكرينيا يا عبدة ملوف ده خيركا كيم کرد... باشيهكا كيم کرد و رب العالمين ده شكريدنا كي کرد? شكرينیا وی عبداء بسره و باشيه و بحسنيه عوهم يکري هو او أول يكى دليلي المacingيه بعمل الالماين و غلت كيف عبدات خوتيه و كيف حسنا تاته و كيف عمل صالح تت عملكي كيم ده كيه و رب العالمين ده چكت شكرينيه کازpaper ده بو وی عبداء بك ول لرقال شكرينیا رب العالمين يوقطه بو عبدات خود كن نمکی آبشاری، نمکی از بیش میکی و نیا سپاس گله ممنون، از ممنونیت مکاتاب باشیا گله میکی خدا خیرات مازن کات نیا نه وای، شکری نیا کار بس دلیل سر هندیه هر عمل که سال حرب باشه کات اوبایی، ربع العالمی شکری نیا و سپاس یا مرویت کات و هفت دلیل هند کار ربع میکی گله کیف عمل سالح ته، خیراتی، حسناتی، دشودی باش ته، مرو فندیب کات ربع این پترش تکات. تحسّن كات يا فا من كسانات كات هذا عمل صالح كات ويكلوا أفا يا ومن بري في فا كلمة وفانا في طبعاً ما ك جودي ومن حسنة نزد له فيها حسنا فا أيكلوا شكراً يا رب العالمين يا يا رب العالمين يا یه ده ها بیستاد بونویسید، بیستا دی تا اتا پتر، رب کده چند او حسنا و باشیم روی بو که یه هند زیاتر دی خیرووین لالی رب العالمین مازم و ایکی الواحفه یک رب العالمین شکرینیه عبدالخود کد دی فیقیه چیه بو مروی د عمل صارح برده تشرین کد، گناح بلده تدراش کد، رب العالمین دیول مروی روی که مروف همو كيف أمرو في وسبري أمرو في بن الأمرو في البن عباداتي بيتو دل طنق ببيتو عاجز ببيتو وناخوش ببيت بقناحة وخرابية أفهمو شكري فيقية شكرين يا رب العالمين يا بو عبدتوي بهند رب العالمين شي يقول ياملأ إن شكرتم لأزيدنكم ويتا كانوا شكرين يا رب العالمين كان رب العالمين دي بو مزيدا كان ونعمتا وباشا هنقو أبي رب العالمين قال هنقو وصلى الله وسلم على خير خلقي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين